وقل الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها الذي احرض المؤمنين على القتال إِذْ أَقُمْنَ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ مِئَتَيْنِ وَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَف قَوْمٌ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ دَعْفًا فَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَضْرِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ إِنْ أَن يَكُونَ لَهُ أَثْرَاءُ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لما سك فيما أخذتم عذاب عظيم